وأنت سد الخلل والتقصير في هذا الشهر الكريم إنك أنت الغفور الرحيم إلهنا وخالقنا لنا نعوة عند بابك قبل رحيل شهرك الفضيل ندعوك ربنا ونتوسل إليك يا صاحب الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلة نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا سئلت بها أعطيت وإذا دعيت بها أجبت أن تتقبل منا رمضان وأن تجبر تقصيرنا ونقصنا فيه وأن تسلمنا لرمضان القادم ونحن بأتم صحة وعافية كما نسألك يا إلهنا ومولانا أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار في هذا الشهر الفضيل إنك سميع قريب مجيب للدعوات إخوة الإيمان بالأمس القريب كنا متلهفين لاستقبال شهر رمضان وها نحن اليوم على مشاعر في توديعه الله إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا رمضان لمحزنون اللهم أعد علينا شهر رمضان الكريم أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على لباس التقوى والصحة والعافية يا رب العالمين واجعله يا الله شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم إنا نسألك أن لا ينقضي رمضان إلا وقد أعطيت كل مسلم مراده وملأت قلبه بفيض كرمك وإحسانك وحققت له ما كان يظن من ضعفه أنه مستحيل اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة من نيرانك واجعلنا اللهم فيه من المقبولين ومن النار معتوقين اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا العتق من النار مشاهد إيمانية لجموع غفيرة امتلأت امتلأ بها مسجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وأروقته وساحاته الداخلية والخارجية جاءوا بحثا عما عند الله سبحانه وتعالى من خير وثواب أعده للصائمين في هذا اليوم المبارك نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أحبة الكرام لحظات وينادى لصلاة المغرب من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu illa Aan de ene de andere Ja. اللهم محمد الرسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات نبينا محمدا الوسيله والفضيله وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وانعم على خير خلقك واشرف رسلك نبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهكذا إخوة الإيمان أيها الأحبة في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الرحمن خاشقجي أدان صلاة المغرب لهذا اليوم الثامنة والعشرين من شهر رمضان لعام 1445 من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتنا في الله ها هم الصائمون قد شرعوا في تناول فطرهم فذهب ضماؤهم وابتلت عروقهم وثبت أجرهم إن شاء الله تعالى وهكذا انقضى يوم آخر من أيام هذا الشهر الفضيل ومن أيام العشر الأواخر من رمضان نسأل الله تبارك وتعالى فيه القبول والمغفرة والعتق من النار فنحن في شهر جود والكرم فأكرمنا يا إلهنا بكرم بكرمك وجودك وإحسانك واجعلنا اللهم ممن يصوم ويقوم هذا الشهر الكريم إيمانا واحتسابا واجعلنا اللهم فيه هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أحبتنا الكرام صور إيمانية ننقلها لكم عبر هذه الشاشة المباركة قناة السنة النبوية من بقعة طاهرة مباركة من مسجد رسول الهدى والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه صور تتجسد فيها معاني الأخوة الإسلامية فهاهم فها الصائمون هنا في خير البقاع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة متحابين على موائد الصفاء والمحبة والإخاء فما أعظمك يا رمضان وما اسعدنا بك صيام وقيام وإطعام وذكر وقراءة للقرآن الكريم وفعل للخيرات وجود وبدل وعطاء هذه هي معالم هذا الشهر العظيم فهو سيد الشهور عند الله فيه تتضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتنال أعظم الأجور وتطمئن القلوب وتستقيم الحياة فيه ألفة ومحبة وأخوة بين الناس وقرب من المولى سبحانه وتعالى وسلامة للنفس من الغل والحسد ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أحبة الكرام أكثر في هذه الأيام القليلة المتبقية من شهر رمضان من هذا القول المأثور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ولا تفتروا من تكرارها وترديدها فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فإن وافقت ساعة إجابة أيها الأحبة في الله وعف الله عنكم فقد افلحتم ونجوتم وسعدتم في الدنيا والاخره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت وتزاحمت في قلبك حوائجك فاجعل كل دعائك ان يعفو الله عنك فان عفا الله عنك اتتك حوائجك من دون مساله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام نسألك يا رحمن أن ترزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن توردنا حوضه الشريف وتسقينا من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نضمأ بعدها ابدا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء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 اقض عنا الدين واغننا من الفقر وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بشرنا بكل خير وادفع عنا كل سوء اللهم رحمتك نرجو ونخشى عذابك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك واشف اللهم مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا وفي أحسن صورة صورتنا ومن خير أمة أخرجتنا فاتمم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى واجعلنا ممن هدى واهتدى وسمع ووعى وممن سبقت لهم منك الحسنى وممن نال أفضل ما يتمنى ولا تجعلنا يا إلهنا ممن ضل وغوى، ولا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون يحسن صنعه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بعزتك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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أحبتنا الكرام لحظات وتقام صلاة المغرب من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Aanhouding van het huis van de kerk. En daarom ga ik de kerk van أكبر لا إله إلا الله. استو استو تدلو الله أكبر. <الله أكبر. <الله أكبر. Allah... أكبر. الله اكبر <ونبسط��هار> الله الحمد لله رب العالمين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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ الله أكبر Sprekken wij de afgelopen En الله أكبر الله أكبر الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومين <الدنيا>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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر Omdat we niet Allahu akbar akbar Allah -ak akbar -ak akbar -ak akbar Allah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 الله أكبر آه. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Assalam.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 اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا خوت الإيمان يولحبته في الله في كل مكان انقضت شعائر صلاة المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان عام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين وقد أما جموع المصلين هنا في مسجد رسول الله فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبد الرحمن الحديفي أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل أحبتنا الكرام سعدنا بمتابعتكم لنا في هذا النقل المبارك